العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعود بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير فتحت الباب إذا بحيارة الشرطة فسألوني أنت فلان قلت نعم قالوا تعالى معنا مريدك في أمر هام صاحب. انه ابني غفلت بك بيتنا فجدته ميتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا الخليلا ليتني لم اتخذ فلانا الخليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا الخليلا لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاء. أشرار. لماذا تركوه هناك لماذا تخلوا عنه كل من نصاحب ايها العقلاء كيف صنع جلساء السوء به في حياته ضللاه في الحياة وما زال به حتى أسلماه الى النار والعياذ بالله كل سيندم هؤلاء وسيلعن بعضهم بعضا وسيعض كل منهم كل على يديه ويا كل من سار على طريق الضلال والغوايه حسرتها. كل من اختار صحبة الأشرار على صحبة الأخيار وربي الذي لا إله إلا هو سيبكون بدل الدموع دما وسيعضون على الأنامل ندما وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبضوة الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين نعم نعم إلا المستقيم. صاحب. إذا صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرساقهم فتردى مع الرجل احذر فلا تصاحب إلا الأخيار يكفيك من مجالفة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله وأما رفقاء السوء أن رؤيتهم تذكر بالمعطير رفقاء السوء يخون عنك عيوبك ويزينون لك معاطي ويهونون عليك التقصير الطاعر رفقاء السوء أن إخاءهم وصحبتهم عرضة للزوال رفقاء السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون عند النعمة من الذين يتسببون في السعاده الدنيويه والاخرويه والله بصص ما وجدت صاحبا مثله كثير الذكر طويل التلاوه للقران سريع الدفاع مثير الدمعه محتمل بخفوات الرفيق اسمع صياحه وبكاءه وقلبي يتقطع المه ولكني اريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به صفة أولئك الأشراء استمعنا أنا وإياه على محبة الله وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله صاحبي. فكانت أمنية كل واحد مننا أن ينال الشهادة قبل صاحبك فلقد نالها صاحبي. وهذا ورب الكعبة الله أكبر هذا هو ديننا وهكذا كانت علاقاتنا صح. تضر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الطادي هكذا الرفقاء وإلا فلا فلا المعاصي فلا فلا, فلا. فلا. فلا. فلا. إلى المعاصي والمنكرات ولكنهم لم يطيعوهم وتجنبوهم مخاطر <تصفيق> ربهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وصاحب خيار الناس تنجو مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندم مؤسسة الصوت المنع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 واتقوا اللهُ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن بعد اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فوزا أما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله ان من اكثر الناس تاثيرا على المرء اصحابه وجلاته وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم ما يخالب وقال في الحديث الآخر مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا متفق عليه والأحاديث الثالة على هذا المعنى كثيرة عباد الله ما ضل ضال إلا بسبب صحبته وما اهتدى مهتد وثبت على هدايته إلا بسبب صحبته ولقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في آيات بينات فقال سبحانه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 كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين فنهاه الله عن ذلك وبيّن له ان هؤلاء الضعفاء الفقراء اشرف واكرم عند الله من هؤلاء الاغنياء الاقوياء فان قيمة الناس بايمانهم وتقواهم لا باموالهم واحبابهم فاربط نفسك كما امرك ربك تبارك وتعالى بامثال هؤلاء الذين إذا رأوك على طاعة أعانوك وإذا رأوك على معصية ذكروك بمثل معاشره هؤلاء تحلو الحياة ثم قال سبحانه ولا تعد عيناك عنهم عن أمثال هؤلاء الذين يعينونك على الطاعة وينهونك عن المعصية ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال ابن عباس ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني تطلب بدلا منهم أصحاب الشرف والثروه الذين شغلتهم دنياهم عن أخراهم فكانت أعمالهم وأفعالهم سفها وتفريطا وضياعا ولا تغرنك أموالهم وأحسابهم فالأمر كما قال الله ولا تمزن عينيك إلى ما مسعنا به أجواجا منهم, أجواجا منهم زهرة الحياة عباد الله قل المتناصحون والمتعاونون على البر والتقوى في هذا الزمان خاصة فلا تكاد تجلس مجلسا إلا وسمعت أهله يتحدثون عن الدنيا وأبوابها فأقوام شغلتهم الأسهم والصفقات وأقوام جمعتهم في مجالسهم الشاشات والقنوات وأحاديث الناطي في مجالسهم إما عن الوظائف والشهادة والأراضي والعقارات والزيادات لا يملون ولا يكلون من تكرار مثل هذه الأخبار وهذه المجالس وهذه اللقاءات حسرات وندامات يوم القيامة على أصحابها وجلاتها فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكر الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة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 أضر من الصاحب السوق ولست بحديثي هذا أخص فئة الشباب فقط بل كل الفئات والطبقات نساء ورجال صغار وكبار فلقد سمعت من أخبار شيوخ وكبار في السن أضلوا بعضهم بعضا ولقد رأيت بأم عيني في سفرة من الأسفار كبارا في السن قد اجتمعوا على خمر ومخاز وعار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول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 من عرفوا قيمة صحبة الأخيار فهذا بلال بن سعد يقول أخ لك كل ما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أَخٍ كُلَّمَا لقيك وضع في كفك دينار وقال عمر رضي الله عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أَخٍ صالح وقال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والاخره ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وانظر رعاك الله كيف تظهر أثر علاقة الأخيار ببعضهم حتى على الكفار تقول السير والأخبار إثنان اجتمع وتحبى في الله وأثمرت هذه المحبة تنافسا على طاعة الله فما صلى هذا تطوعا إلا صلى ذاك وما بدل هذا إلا بدل ذاك وما صنع هذا معروفا إلا صنع ذاك وهذه هي ثمرات المحبه الحقيقيه طرقوا ابواب الخير كلها وبدات نفوسهم تحدثهم في نيل الشهاده والفوز بالاستشهاد فلما سمع منادي يا خيل الله اركبي حتى تسارع وتسابق كل يريد الفوز بالشهاده قبل صاحبه هناك في ارض القتال في ارض العزه اظهر من الصبر والجلد والتضحيه والايثار ما يعجز الكلام عن وصفه الذي حدث قتل أحدهم ووقع الآخر في الأثر فإذا بالكافر يقول للمأسور وهو مقيد في أسره لقد رأيت منكم اليوم منظرا عجيبا فقال المأسور وما هو فقال الكافر لقد ضربت أحدكم برمحي من ظهره وهو لا يدري فخرج رمحي من صدره فجلس على ركبتيه والدم يسيل من صدره وأخذ يجمع الدم بكفيه ويقول قست ورب, الكعبة قُستُ ورب الكعبة فما هذا الحوض يقول الكافر فما هذا الحوض فقال المأسور وما هي أوصاف ذاك الرجل فقال الكافر أوصافه كذا وكذا فإذا هو صاحبه الذي يحبه في الله فأخذ المأسور يبكي بكاء شديدا ويقول فاز ورب الكعبة فاز ورب الكعبة فتعجب الكافر من بكائه وقال وأنت ما الذي يبكي؟ فقال المأسور باكياً: هذا صاحبي، هذا صاحبي ورفيق دربي. اجتمعنا أنا وإياه على محبة الله، وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله. فكانت أمنية كل واحد منا أن ينال الشهادة قبل صاحبه. فلقد نالها وفاز ورب الكعبة. فاز ورب الكعبة. فقال الكافر متأثراً: إن ديناً يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور ويولد بينهم هذه المنافسة والله إنه لدين حق إن دينا يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور ويولد بينهم هذه المنافسة والله إنه لدين حق وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر هذا هو ديننا وهكذا كانت علاقاتنا وهكذا كان أثرنا على التفصب نحب ونعطي لله ونبغض لله ونمنع لله لأن حياتنا من الله وإلى الله وهل انتشر الإسلام في أكثر بقاع الأرض إلا بأخلاق المسلمين وهل انتشر الإسلام في أكثر بقاع الأرض إلا بأخلاق المسلمين هذه من اخبار المتحابين في الله فما هي اخبار غيرهم واخبار من ضحك عليهم واغواهم الشيطان اليك قصه هذا الجار الذي يسكن معي في نفس الحي والجوار جاءني الاب يبكي ويشتكي ويروي لي قصه مليئه بالحزن والأسى. قصه تبين مدى اثر الاصحاب على اصحابهم هدا بكاء الاب ثم بدا يروي قصه ابنه صاحب التسعة عشرتنا، سنه فقال مخبرا عن الابن كان صالحا هادئا محبا للخير محافظا على الصلوات يغدو ويروح مع الاخيار ثم فجاه تغير حاله وهجر اصحابه وبدأ تصرفاته تتغير وسلوكه يتبدل اصبح كثير السهر والتاخر ليلا اصبح ينام عن الصلوات ويغيب عن المدرسة مرات ومرات بدأ يكذب ويتعلم فنون الكذب وأخذ يحتال على إخوته وعلى أمه حتى يحصل على المال بأي طريقة وحال رائحة الدخان تفوح منه كلما دخل إلى الدار بعد أن كانت تفوح منه رائحة المسك والأعطار تغير ابني وبسرعة فاكتشف أنه أصبح يتعاطى المخدرات ويشرب المسكراك كل هذا حدث في فترة قصيرة هذا يبين أثر الأشرار كالنار في الهشيم تحرق كل شيء وبسرعه أخذ الأب يكمل لي حديثه ودموعه على قده قال مستكملا حاولت علاجه من هذا الإدمان فأدخلته إلى مستشفى الأمل فرفض العلاج سافرت به إلى مصحة في الخارج طلبا لشفائه فتعافى قليلا ثم لما رجعنا التف حوله الاصحاب ورجع اسوا مما كان فلم اجد حلا الا ان احبسه في الدار اما ان يبرا بدوائه او يموت بدائه حبسته في احدى غرف الدار ووالله ان الاب يبكي لي هذا الخبر وجها لوجه يقول حبسته في احدى غرف الدار ياكل ويشرب فيها ويقضي حاجته اعزكم الله وكنت أنا الذي أدخل عليه بطعامه وشرابه ولقد أوصيت جميع أهله لا تفتحوا عليه في الباب في أي ظرف أو أي حال مهما شكى مهما بكى لا تفتح الباب أبدا كنت أسمع صياحه وبكاءه فقلبي يتقطع الما ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صحبة أولئك الأشرار حتى جاء يوم جئت من عملي بعد العصر فوجدت باب الغرفة مفتوحا وهو غير موجود فقلت أين فلان ومن فتح له الباب قالوا جاءت جدته للزيارة فلما سمع صوتها أخذ يصيح ويبكي ويناديها جده لقد آذوني جده لقد ظلموني جده أنا تض وأقلعت. أما أنا الأوان أن يطلق سراحي ولا زال يكرر عليها عبارات الاستعطاف ففتحت له الجد المسكين الباب وكان أصحابه الأشغى يحرمون حول البيت في تلك اللحظات بسياراتهم ويطلقون إشارات الندائنة فلما سمع بهم خرج إليهم يقول الأب ولا زالت دموعه تتساقط خرجت بحثا عنه في كل مكان ولم أجد له أثرا، تغيب عن الدار ثلاثة ليال ولم يبقى جحر ولا مكان إلا بحثت عنه فيه فلم اعثر عليه ولا على اصحابه فوكلت امري وامره الى الله وكان شعورا في داخلي يقول لي انه لا يرجع بعد ثلاثه ايام وفي ساعه متاخره من الليل اذا بطارق يطرق الباب فقلت اللهم اني اعوذ بك من طوارق الليل والنهار الا طارق يطرق بخير فتحت الباب فاذا بسياره الشرطه فسالوني انت فلان قلت نعم اللهم اجعله خيرا قالوا تعالى معنا نريدك في امر هام لبست ثيابي وخرجت معهم وقلبي يخفق من الخوف والوجل ولا ادري ما هو الخبر ما الامر ما القصه قالوا انتظر وصلنا الى احد المجمعات السوقية القريبة من دارنا وكان السوق حينها مغلقا فالساعه متاخره من الليل فتحوا البوابه ودخلنا إلى داخل المجمع ثم أخذوني إلى دورات المياه ثم فتحوا باب إحدى الدورات وقالوا لي فأرّف على هذه الجثة. إنه ابني وفلدت كبدي إنه ابن التاسع عشر إنه الذي ربيته وسعيت لصلاحه وكنت أحلم يوماً أن يكون رجلاً يسير معي أنا وإياه يعينني على أمور ديني ودنياي هناك وجدته ميتا في دورة المياه ملقا على وجهه وباقي المخدر والأبر بجانبه هناك أين أصحابه أين أولئك الأشرار لماذا تركوه هناك لماذا تخلوا عنه والله يقول لي ودموعه على قد والله لقد كان صالحا والله لقد كان صالحا ومن الأخيار ولا زالوا به حتى مات على اقوى حاله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 يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لم خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء تفاصيل قال الله مصورا حال هؤلاء ويعلم يعبد الله على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتصدقت مع الرسول س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 يصده عن ذلك فسافر هذا الصاحب إلى الشام فاغتنم عقبه فرصة غيابه فأعلن إسلامه فلما رجع الصاحب ذهب إلى عقبة في الدار فلم يجده وأخبرته أم عقبه المشركه في الخبر إن عقبه قد طبع وترك دين الآباء والأجداد فغضب الصاحب على صاحبه وبحث عنه فوجده فقال له إن أمك تقول إنك صبئت مع محمد ومن معه فأخذت العزة بالإثم وأنكر ذلك وقال مجاملا صاحبه ليس بصحيح فقال الصاحب لا أقبل منك ولا أصدقك حتى تذهب إلى محمد وترسق في وجهه ففعل الكلب وارتد عن دينه ويوم بدر قتله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأخيار مرتدا عن دينه ولما رمي في القليب هو مع من قتل من الكفار من كبرائهم وزعمائهم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليل وناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف يسمعونك وهم أموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لكلامي منهم فإن الله رد أرواحهم ليسمعوا هذا الكلام فيكون حسرة وندامه عليهم فناداهم يا أبا جهل يا عقبة يا اثبه يا فلان ويا فلان انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فيا حسره هؤلاء وحسره كل من سار على طريق الضلاله والضوايا ويا حسره كل من اختار صحبه الاشرار على صحبة الاخيار تربي الذي لا إله إلا هو سيبكون بدل الدموع دما وسيعبون على الأنامل ندما وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبغضاء قال الله عنهم الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين نعم الأشرار يوم القيامة أعداء جزاء كفرهم ومعاصيهم والمتقون يوم القيامة أخلاء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 بعد أن أخبر بجزاء المستكين ثم أخبر بجزاء الصادقين فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواك وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاق عليهم بكأس من معين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 ثم اسمع حديثهم وسؤالهم وهم في جناتهم اسمع حديثهم وسؤالهم عن أولئك الذين كانوا يدعونهم للمعاصي والأجور فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل كان لي صديق كان لي صاحب قركه دنيا وغرت أماني إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون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 إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرداكم فتردى مع الردي سئل بعض الحكماء أي الكنود خير قال أما بعد فقو الله فالاقصى الصالح وقال مالك بن دينار إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار ثم أنشد قائلا وصاحب خيار الناس تنجو مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي المصطفى الأمين أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله فانها وصية الله للاولين وللاخرين قال الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ايها الشاب ايتها الفتاة ايها الشيخ الكبير ان نعمه العقل نعمه عظيمه بها نميز الخطا والصواب والضار والنافع وبها نعرف الاشبار والاخيار فاسمعوا مني بعضا من الاضرار والمفاسد المترتبه على مجالسه ومصاحبه اهل السوء والاشرار فمنها ان الجليس السوء قد يشككك في معتقداتك ويصرفك عنها كما مر بنا في قوله تعالى قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون ولقد والله اخبرني احدهم ان اخاه بلغ درجة من السوء والضياع والبعد عن الدين أنه كان يقول لأهله أتصدقون أن هناك يوم قيامة من أبنائنا يقول لأهله ولإخوته أتصدقون أن هناك يوم قيامة يا الله ألي الحال وصل أبناؤنا ولقد تسبب أصحاب السوء في موت كثير على أسوأ إحاد ومر بكم وإليكم خبر آخر أخرجه البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمي بن المغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه أي عم قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كلمةً أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي اميه أترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهما يعيدان تلك المقولة حتى قال أبو طالب آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فتأملوا أيها العقلاء تأملوا أيها العقلاء كيف صنع جلساء السوق به في حياته والمصير الذي أوصله إليه بعدما مات أظلاه في الحياة وما زال به حتى أسلماه إلى النار والعياذ بالله فأين العقول؟ ومن مضار أهل السوق ومضار مجالستهم أنهم لن يرضوا عنك يتركوك حتى تفعل فعلهم فلو شرب الخامق لن يتركوك حتى تشربها ولو استعملوا المخدرات ليض حتى تدمنها يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم فلو اجتمعوا على شرب خمر فإنهم يختارون ويصرون أن يشرب كل من حضر عندهم إما لكراهيتهم امتيازه عنهم بالخير وإما حسدا على ذلك لألا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم وإما لألا يكون له عليهم حجه قال تعالى عن المنافقين وَاجْدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَقُونُونَ سَوَاءً وقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه ودت الزانيه لو زنك النساء كلهن حتى يكن فوا فأين العقول ومن أضرار ومفاسد ومجالسه أهل السوء أيضاً أنك تتطبع بطباعهم وتتخلق بأخلاقهم ولقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلة وقد قيل قل لمن من تعاشر أقول لك من أنت ومن أضرارهم أيضا أن رؤيتهم تذكر بالمعصيه سواء كان الظاهر أو خفية ومن أضرارهم كذلك أنهم يصلون بك إلى منهم أشد انحرافا وفسادا فيعرفونك على مزيد من الأشرار ومن أضرارهم أنهم يخفون عنك عيوبك ويزينون لك معاطيك ويهونون عليك التقصير في الطاعات ومن أضرارهم أنك لا تعرف حقيقة نفسك وأنت معهم فتظن نفسك على خير وأنت أصلا في ضيع، لأنك تقارن نفسك بهؤلاء الضياء ومن أضرارهم أن إخاءهم وصحبتهم عرضة للذوال عند وجود أدنى خلاف أو تغير مصلحة قال عبد الله بن المعتز إخوان السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون عند النعمة وصدق من قال شيئان ينقشعان من أول وحده ظل الشباب وصحبه الأشرار وإن دامت مودتهم في الدنيا فإنها سرعان ما تنقشع في الدار الآخرة وتنقلب إلى عداوة وبغضاء كما أخبر ربنا الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين وسبب تبدل المودة والصداقه إلى عداوه هو ما أورفته هذه المودة والصداقه من التعاون على الإثم والعدوان فرأوا نتيجة ذلك يوم أن وقفوا على أبواب النيران واسمع كيف يصف الله دخول العصاة والكفار إلى النار وكيف يستقبل بعضهم بعضا قال القهار هذا وإن للطاغين الشر مآب جهنم انما يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِحَادِ هَذَا خَلْ يَذُوكُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرْ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ هذا هو العذاب أما الاستقبال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ قدمتهم لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده على ضعفا في النار بالله من حال أهل النار أما أشد أضرارهم يعني جلسائس على أصحابهم أنهم يخرمون بسببهم من مجالسة أهل الفضل والأخيار فالطيور على أشكالها تقع فشكسان بين مجالس غيبة ونميمة وكذب ولعان ومجالس تحفها الملائكة ويذكر أهلها الجبار هذه بعض من مضار أصحاب السوء وإلا فالمضار كثيرة فأين العقول؟ أين العقول؟ يا أولي الألباب والأبطار أحبتي يقولون إن الصاحب ساحب ويقولون أيضا الرفيق قبل الطريق هذا كله صحيح وسأروي لكم وساعطر مسامعكم بخبر من أروع وأجمل الأخبار التي تبين أثر الصاحب على صاحبه سأطيل عليكم لكن اسمعواها مني يقول مخول ابن راشد النهدي رحمه الله جاءني بهيم العجلي يوما فقال لي هل تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج فرضاه أن يرافقني يعني أبغى في رحله الحج قلت نعم فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما فاتفقا على المرافقة الرفيق قبل الطريق ثم ذهب بهيم إلى بيت فلما كان بعد حين أتاني رجل فقال يا هذا أحب أن تصرف عني صاحبك وتطلب له رفيقا غيري فقلت ويحك لما فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا في حسن الخلق والاحتمال ولقد سافرت معه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 أن تنتفع بمرافقته قال ساستخير الله فلما كان يوم السفر جاء بالإبل وأخذ يستعدون فجلس بهيم في ظل الحائط. فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خدي ثم على لحيته ثم على صدره يقول مخول حتى والله رأيت دموعه على الأرض قال فقال لي صاحبي يا مخول لقد ابتدأ صاحبك يا مخول لقد ابتدأ صاحبك ولن أرافقه قال قلت ارفق ارفق به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 وداود الطائي وسلام أبي الاحوص حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا يقول مخول فلم أذل بصاحبي أقنعه وأقول له لعلها خير صفقه ستسافرها فوافق قال وكان صاحبي هذا رجلا صالحا يطيل البقاء في الحج من أجل أنه كان رجلا تاجرا موسرا مقبلا على شأنه ولم يكن صاحب حزن ولا بكاء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 أن في الخلق مثل أبي بكر الصديق حتى عرفته بهيما والله ما ظننت أن في الخلق مثل أبي بكر الصديق حتى عرفته بهيما كان والله يتفضل علي في النافقة وهو معدم وأنا موتر ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب أقوى منه وكان يطبخ لي وأنا مصدر وهو صائم قال فقلت فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه قال ألفت والله ذلك البكاء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 سريع البكاء غزير الدمعه محتمل فوات الرفيق فجزاك الله عني خيرا يا مخول ترد علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي هكذا الرفقاء والا فلا هكذا والا فلا. ما اكثر الذين يجتمعون على الضحك والاستهزاء وما اقل من يجتمعون على الذكر ومدارسه القران والبكاء انا لا اقول لا تضحك انا لا اقول لا تضحك ولكن على ماذا الضحك أنا لا أقول لا تضحك ولكن على ماذا الضحك يتفيك من مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله وأعظم ثمار هذه المحبة الاستضرال بعرش الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يناديهم ربهم قائلا أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أيضا أن العبد بمحبته لأهد الخير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 أن يوفقني وإياكم لجلساء الخير الذين يأخذوننا إلى السعادة الدنيوية والأفراوية وأسأله أن يوفقني وإياكم لتجنب جلساء الشر الذين يتسببون في السعادة الدنيوية والأفراوية اللهم وفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات اللهم احفظ شبابنا وشيبنا ونساءنا وأطفالنا من مضلات القتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمننا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولا فأمورنا اجعل ولايتنا في من خافك والتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ولي علينا خيارنا واتفنا شرارنا ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دين اللهم انصر من نصرهم واخذوا من خذلهم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم صلق على أمريكا الرياح والأعاطير والزلازل والبراكين واشفي صدور قوم مؤمنين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ذكر الله أكبر والله يعلم ما سأصنعكم مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته